ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة نمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم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 لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولغن ما في الأرض من شجرة نقلام والبحر يمذه من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا دعتكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر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 موج كالذلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البذر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا رب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 إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير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 فَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِ كَلَعَلَّهُمْ الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض وَمَا بينهما في شتة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أَحْسَنَ كل شيء خلقه وبدأ خلق لنه ينطين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع ولبصار ولفده قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في العوض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون